الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس الثاني والعشرون الأصوات وفهم المسموع أولا الأصوات التدريب الأول استمع وأعد طارق طاه فاطمة لطيفة الفطور الأطباق التدريب الثاني استمع وأعد تاب طاب تلاق طلاق تل طل طل ك ا ط ا ت ا م استطاب أوتار أوتار فتنة فتنة نطفة نطفة قنطة قنطة مت مط مات ماب يميت يميط قط قط, قط التدريب الثالث استمع وأعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْقُورٍ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق كلا لينبذن في الحطمة وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَنَةَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ الذيَّنَ آمَ وَتَقمَ إِ قُلوبُهُ بذِكْر اللَّأَلا بذكرِ اللهَّه تَقمَ إُِ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له الوحدة الرابعة الحياة اليومية الدرس الثاني والعشرون ثانيا فهم المسموع التدريب الاول استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد يقرأ القرآن في الغرفة اثنان تذهب إلى المدرسة بالحافلة 3- تكنس غرفة النوم 4- تستيقظ مبكرا 5- يكنس غرفة الجلوس ستة يستيقظ متأخرا التدريب الثاني استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد ماذا تفعلين يوم العطلة أغسل الملابس وماذا تفعلين أنت أغسل الأطباق اثنان متى تذهب إلى البيت أذهب في الساعة الرابعة هل تذهب بالحافلة نعم أذهب بالحافلة ثلاثة متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا ماذا تفعل في الصباح؟ أقرأ صحيفة أربعة أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد هل تنام بعد الصلاة؟ لا لا أنام بعد الصلاة التدريب الثالث استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد متى تستيقظ أستيقظ الساعة الرابعة صباحا اثنان ماذا تفعل في الصباح أقرأ كتابا ثلاثة متى تذهب إلى البيت أذهب الساعة العاشرة أربعة ماذا تفعل يوم العطلة أكوي الملابس التدريب الرابع استمع الى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب واحد متى تستيقظ؟ اثنان ماذا تفعلين؟ ثلاثة اين تصلي الجمعة؟ أربعة ماذا تشاهدين خمسة متى تذهبين إلى المدرسة ختة هل تذهبين بالحافلة